أول في المرة الهاتفة عن حرب من الحروب الروحية هي نهجان وأودع أن أتكلمة اليوم عن حرب أخرى هي شاد اتكلم أبار عن حالة من عدم الشباب وحالة أيضا من عدم الإيمان لأن المسيح قال يا قليل الإيمان لماذا شكك فالشك يرتبط بناحية إيمانية ويرتبط بناحية فكرية وجايد يرتبط أيضا بناحية نفسية لأنها مرحله تكون فيها النفس مزعزعة وقلقه لا تدري في اي حالة هي وفي اي طريق تسير والشك هو حالة ايضا من عدم وضوح الرؤية الرؤية مش واضحة امامه بشك والشك هو نوع من الجحيم يذكر فيه الانسان ويتعب وتهتز نفسيته وربما الشك يولد امراض بل الشك اذا استمر يتحول الى مرض يقول لك ده انسان شكاك يعني بقت شيك طبيعه منحرفه مريضه لمرض الشك او اصبحت عنده اخرى انهم يشك وجايز الشك يولد القلق ويولد الاضطراب ويولد عدم الاستقرار ويولد التردد وجايز يولد الخير والانسان الذي يشك يفقد سلامه الداخلي. بصر الثلاثول كان موجود في الشيء وهيحكم بموته في ثاني يوم ومع ذلك كان نائماً من جفنين في غير قلق وفي غير تعب لأنه لم يوجد عنده خشف والإنسان لو خشف بيعيش في الأحيث يعني يفترض ان الإنسان بيشكر ان عنده مرض معي يلقي معيش في خلق وتعبانه بيشعل لأن الشك من منهم الشك هو طحٍ داخلي لذلك يلجأ إليه الاستاز ليطحن الإنسان من الداخل وليس من الخارج والشك أيضا يمنع المعجزات لأن الإنسان البسيط ممكن أن تحدث معه معجزة والإنسان الشكاك لا تحدث المعجزة بسبب شك ولهذا قيل عن السيد المسيح نفسه انه لم يستطع ان يعمل كثيرا من المعجزات في بلدته جيد بحر لسبب شكوكهم لسبب عدم ايمانهم لانهم كانوا يعثرون فيه ويقولون اليس هذا هو ابن المراد اليس كم هو اخوش والشك خطيئة القديمه منذ ايام ابي ادم حينما قال الشيطان لحواء حق قال الله فبدا الشك والشك هو على انواع كثيرة يعني يوجد شك في الله يوجد شك في الدين يوجد شك في ال في يوجد شك في الاصدقاء يوجد شك في الناس يوجد مثلاً شك في نفسه يوجد شك في الخضية شك في المنازل يوجد شك في الخدمة أنواع كثيرة من الشك لأن الشيطان يكش على المستوى الافقي وعلى المستوى العمر فبحلما ميادين السك تسع اكبر مساحة ممكنة من الانسان وبعدين في ابرغة السك يدخل السك في اعماقه حتى يخلط السك بشكره في قلبه لأعصابه باينانه لمشاعرك بكل شيء فيه السك في الله او في الدين طبعا المثل البالغ اللي انتو تعرفوه هو الملحدين اللي يسكه في الدين او في الله والمرشدين على انواع في هناك ملحدون ينكرون وجود الله اصلا وهناك ملحدون يرفضون التعامل مع الله ويتهمون الله بانه لا يهتم بالبشريه وتايب البشريه تلخص وتايب اللي بيظلم يظلم واللي بي... بيغلط يغلط وشايب الغني غني والفقير فقير ومش همه الدنيا دي كلها طبعا معروف الالحاد الوجودي والالحاد المنفذي والالحاد لينكر وجود الله لنساء سائل احنا مش, مش موضوعنا دلوقتي لكن في شك من جهة الله في وجوده وهذا الشك جيد يحارب الانسان في سن معينة وكثير من الشبان تعافي يقولنا ويقول لنا اشنا علي شكوك الله لقول ما تخفوك كل ذي حروق نشوصان ولا يهمهم ويمكن الواحد يجيله الشك ويقول يا ربنا جيني من الافكار والافكار شغل معنا فهو لا يمكن الله حقاً لكن هذه محاربه من الخارج لا علاقه لها بطبيعتها حرب من الخارج ما يصح ان الانسان يتعب منها ويكيف بها اسباب كثيره لما نتكلم عن اسباب القلق وقد تكون بسبب كتب قرائها او بسبب افكار وهي ما اكثر الملحدين اللي بيستخدموا اسباب من العلم او اسباب من, من الفلسفه او نواحي من التاريخ في في كلام ربنا انه يتفق مع التاريخ او لا يتفق ويتفق مع العلم او لا يتفق والفحوص اللي هي عن النزاع بين العلم والدين واحد مجالات كثيره والنزاع بين الفلسفه والدين واخد مجالات كثيرة واللي ذعني التاريخ وكتب الله واخذ مجالات كثيرة يعني دي مش وقتها فجيد انسان يقرأ فتتبلمل أشكاره وجيد يعرض معناس فتتبلمل أشكاره وجيد يتناقش فتتبلمل أشكاره وما يكتب بمثلة لطيطة كل ما جبران خليل جبران على ما اظن في كتابه المجنون اسم كدبريل يقول في ساحه المدينه اجتمع كافر ومؤمن بين توفان كافر ومؤمن والكافر ظل يثبت اه عدم مبوضة الله بكل الطرق الممكنة ويحاول ان يكفر المؤمن والمؤمن ظل يدافع عن ايمانه بكل الطرق المؤمنة ويرد على اثباثات الشاشة كان هذا في الصباح وفي المساء ذهب الباشر الى ميدان المدينه وحرق كتب الحاده وآمن بالله وسجد له وذهب المؤمن الى ساحه المدينه وحرق كتبه المقدسه واعلم كفر كل واحد عثر على الاخر وساله الشخصيه كل في واحد فيه الانسان ممكن تجيله أفكار الشك في الله عن طريق من يقابلهم من يتحدث معهم من يناسكهم ولو أنه أشناء الكلام يكون متحمس ومؤمن وقوي وبعد ما يرجع يرى البحثات داخل الجود نظر وقعد في لهذا لكي تبعد عن هذا النوع من الشك ابعد عن جميع مصادر سواء كانوا اشخاصا او كتبا او مصادر اخرى والشك كما قال بعض الناس ما اجهل دخوله الى الانسان وما اصعب خروجه من الانسان يعني سهل جدا في دخوله وصعب جدا في خروجه فلحظك إذا تلاقي فكر الشك جديدك وعشان تخرج من عندك تصارع مع نفسك أهياناً وشهور وسنين وقايد أكثر عشان تخرج الفكر من وقت وقايد تخرج وترجع عليك ذلك لازم تبعد عن الشك وعن كل مضادك جاي الشنسان ما يشكر في وجود الله لكن يسوك في محمرة الله يسوك في عناية الله يسوك في معونة الله يسوك في استجادة الله للصلاوات يسوك في استماع الله بي يسوك في ارادة ربهم I want لكن ناس من الكتف والفريسيين كانوا يشككون في قدسيه المسيح في قدسيته ويتهمون قدسيته بانه كاسر للشهر بانه ناقض للشريعه ناقض للناموس الشيطان يرمي جزاؤه في كل مكان وميتموش الشخصيه اللي يمسها شبكه فإذا كان بيتفكر فالله نجمع بيتفكر في المسيح وبيتفكر في الأمريك يعني موسى يتفكر فيه وأرادوا انهم يعزبوه ويجيبوا بذل وعلى الثاني آرمين يتفكر فيه وربوه يجيب كل واحد الإله يقول بولس الرسول أنه ماذا يريد هذا المهضار أن يقول؟ وممكن الساق يأخذ كل عاجب ممكن يوجد شك في الدين وممكن يوجد الساق في الله وممكن يوجد شك في رجال الله وهالشيطان يحب يأخذ المسألة من ذرها يعني يشككك في ربنا عشان كذب عن الطريق كله او يشككك في رضا الله عشان تسيب الله وبيته كله او يشككك في اهل الاعتراف عشان تسيب الاعتراف او عشان تتنظف لانك باد اعتراف كثيرين ومتعرفش ان تكون في الحاقديه ودي عملت معروفه في الكتب الروحية ممكن في كل كلها ممكن الناس في في العقيدة، ولذلك يقول النبي صلى الرسول عليه مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسالكم عن سبب رجاء فيهم. مفروض الإنسان في, عقيد في عقيدته يكون عقيدة على يقول ما يجايد يكون الشك بسبب الثوائف ونشاطها المختلف وجايد يكون بسبب اللهم لأنه ندر للإنسان يكون باستضاعاته لمصادر الشك زي واحد يتصابق مع واحد سوز يهوى أو يذهب سوز يهوى بغيثه أو سبقيين أو غيره فيمتلق عقله شكوكا ولا ان ال الثوائق مره بالمره بيحكي علينا زي ما انا قلت لكم مره قبل كده سألت... ايه قالك ايه فين تفصيله بيتكلم على لاكيدا على كده بيتقال ان ادهب بتاعه جاف جاف ما روح ما ايه روح والكلام عن لاكيدا ده رقمين من ناس وسط وغلابه وانا طب نتكلم على العقيدة نتكلم على الروحيات عادنا نتكلم على الروحيات قاعدهم ويتكلموا على العقيدة والآيال يحفظوهم عقيدة ويحفظوهم كلام لغايه لما بقوا يتكلم الواحد يجيب لك آيات وشكوك اي القطاية تابل جدا يحقظوه عقيدة احنا نعمل الاثنين نبدي الروحيات لكي تمتلئ قلوب الناس بمحبط الله وليجيهم اللاهوتيات والعقائد لكي يستطيعوا ان يضيبوا عن سر الرجائي اللي يجيبوا ولعليكم تلاحظوا ان اجتماع ما بيبقى الموضوع هو الموضوع الروحي لكن ما فيش مانع في الاسلام خس في العقائد ومخس في اللاهوط ومخلوش كل ده لان احنا ما نقبرش نخلي الناس روحيات بلا عصيبة وبعدين وحبيب يسودهم على طول وياخدكم كده مستويين جاهدين ناس مؤدبين وصعفيني سوروحيين لايمنات كثير من بتوع الطوايس ما بيقدروا في العيال اللي بيروحوا السينمات والمثالة هو في السوارع على كفهم يلاقو اللي يلاقوا اللي بيروحوا في النساء او يعزعوا على ناسهم من ابواب الكلية يعني يرتوهم مستويين جاهدين زي واحد لرب كتاكيد حصلت كلهم الأشف فإحنا عايزين الكتاكيد يكونوا بيسككوا في العظيمة وفي اللهو الجيال وحظين مستعدين في كل حين إنه كنت تريدوا كل من يسألكم عن سر رجائلا بيكم مفروض التعرف تفهم اقرأ تفهم و اقرأ مثل واحد يقول انا اخذ القراءات تكون روحيه بس صدقني لا يكفي مفروض انك الى جوال الروحيات تقرأ في عقائد وفي ذاكوكيات متنوعة علشان لو جالك اي شك تعرف تجاوب. ساعات الشكوك تيجي في الارتقال. واحد يثق في محبه واحد او محبه قريب طبعا اذا وجدت الثقه لا يوجد الشك واذا وجد الحب لا يوجد الشك اذا وجد الحب توجد الثقه واذا وجدت الثقه لا يوجد الشك فلما واحد يثق يبقى محبته الثالثه على الاقل في هذا الحين على الأقل في هذا الحين العلاقه طبعا هو صراحه ولا مواجهه وما يفحش ان الانسان يحكم حكما سريعا دون ان يتأكد لا بيحب واحد او يكره واحد ويجي لواحد تاني يقول له ما دريتش من الاسلام ايه من الاسلام لا انا ما... مش ممكن اعرفه على كده على طول كده بدون ما تبحث بدون ما تسأل بدون ما تتحرر حقيقه قد صادفوا اذنا صهواء لينة فاسمعوها الذي لم يسمعه احد كل واحد قاعد يلاقوا ذنب طريه كذا ولينه وبتسمع الكلام يحكي واحد يخذ له حقنة من واحد حقنة احبار اقصى تلاقي مع معاه بسرعة وجابت نتيجة ربما نفس الأعلى. ربما يخرج من الجاعدة وقد تغير تماما عشان كده قولنا الكلام ده له غسيل مهر هو تتكره غسيل من ده لمجالات معينة ده في كل مجال واحد بشكل مع صدق انه ليش يعني ممحو منه ما سبق انو بلغيه من فكر او من مشاعر ويدخل فيه الشك وجايز واحد يجبلي دليل يقول يا جماعه ده جابولي دليل اما الدليل والرجل صاحب الموضوع جايز يردلك عليه جايز انت فاكر الكلام ده ملهوش رد وجيه والردود عديده جدا لكن الانسان لما بيشكر في اصدقائه واحبائه معناه ان محبته قلبك حتى لو كان الامر صحيحا ممكن ان اللي بتحبه تنقذه مما هو فيه بدل ما تقطع صله تنبيه لكن ايه شركه يدخل حتى في الاصدقاء حتى في الاحباء لا يستطيع الشق يجي يبرز في كل قلب ويبرز زواما في كل دم ويربح على كل حال رجل يربحهم إلى جانبه في ذكر الصيدامين يربح رجل من الله يعني المفروض يربح الإنسان أيضا الشك قد يكون شك السنة. يعني يشك صديق صبيح في صديقه او يشك في زوج في زوجه او زوجه في زوجها او بين الأقارب او يشك إنسان في اي احد من الناس لمجرد سماعات سمعها وغايز لشهادات زور وغايز لشائعات سمراء الدنيا وغايز تعرف يصل شك في الناس الى مرحلة مرضية شديدة فيشك في جميع الناس ويشك في محبة الناس ويصل الى المرض الذي يسمونه في علم النفس سيرسيكيوشن كومفليكس يعني عقده الاضطهار ان الناس بيتعبوه من هنا او هناك، وغايد يعني يصوي على ذاته ويسأل ان الناس بيتعبوه ان لا محبة من الناس وتكبر الشكاية عنده ويعتقد ان المجتمع كله ضده وهو ضد المجتمع دي ممكن الشكوك يتصل الى حالات مرضية ربما تصل في التريزيترينيا الى اخر وجايز من ضمن شكوكه في الناس ان الخطأ الفردي يطبقه على الجميع يعني صديق قال يقولك ما في حاجة اسمها الصباح كلهم خوانا ايه من احد الاباء الكهنه يشك في الاباء الكهنه كلهم شعب من راهب يشك في الرهبان كلهم ايه من اي حد يشك في كل حد فياخذ الحاجة الفرديه ويطبقها على نطاق واسع جدا زي واحد يشك في بلد بحالها يقول لك انا رحت البلد الفلانيه سرقوني لكلكم كلكم لمجرد انه يعني الزلق يطول ان البلد كلها بيسرق لياخد الحاجة الفلبية ويطبطها ودي وليتحسن بتحصل واحنا بنشوفها كتير من جهة الشكوك في العائلات يعني ايه بنت واحدة بس خفر البنات البقية كلهم اتفل عليهم بسبعة كشور يقول لكم انت تاكسين الثلاث ده مستخوها اللي عمل كذا. ده اخوها اللي عمل كذا. ده مش اختها اللي عمل كذا وتلاقي الواحد الشك في العيلة كلها من اجل الفرد فيه فمن ضمن اسباب الشك التعميم يعمم الخطا سيصبح خطأ يسمى الكل، مش يسمى الفرد يسمى الفرد ويسمى العيلة ويسمى البلد كلها فلو رح بلد وقالوله في اتعصر الاسلام خديث يقول لك العيق البلد كلها بوخرة والباية ما يكونش كلها بوخرة وكم فيها ناسك ومساها كره؟ لكن هو يتك في كل يثق في كل ناس ان سلف واحد ثلوث وما رد هلوش يقول لي يا عم كل اللي بيستلكوا ما بيردوش لو اي واحد يجي يستلكوا يقول مش ممكن ما انا انا انا اخذ من اللي حصل لي ولا يلدك مؤمن من بحر مرتين ويشك في كل حال. لذلك من أسباب معالجة الشك عدم تطبيق الحالة الفردية على جميع الناس وأخطاء الافراد تبقى في مكانها في المستوى الفردي لا تزيد عن هذا الله. في انسان يسكك في المضائم او يسكك في الممادئ الروحية يعني يقول اللي ايه لزوم ايه لزوم الثوم وهو يجي لس... الصوم ليه؟ في عن جولتك انه لزوم الثوم انا يعني ما عايز ما لزوم المطنيات ما لزوم الاسفة ما لزوم يا شكو معنى لهوتي. يعني يجي واحد يقول معنى لاهوتي يجي يقول له واحد يقول الفضائل دي اعمال واحنا بنعيش بالنعمه مش بالاعمال يعني انت لما تمشي بالفضيله بتمشي بطريقه الرموز وليس النعم وتتحول الفضائل الى رموز وتتحول التداريب الروحيه الى اعتماد على زراع بشري ويقولك يعني ايه ما فائده الروحية الروحيه انت النعمه تلتقطك وتحولك من اقصى الشمال الى اقصى اليمين ومفيش داعي للعمل اطلاقا وهذا ممكن انسان يسكك القبيله كلها وبعدين يقولك جايز واحد يقولك انت تعرف نفسك في قدره وانت لا يمكن ان تهلك لان المؤمن لا يسك مدم دم, دم المسير محطة في يدك فانت تدرح انشى على كيفك الشك ممكن يلبس ثيابا عقيديه ايضا في بعض الأوقات وممكن انسان يشك في مبادئ معينة ما هو الحرام وما هو الحلال وهل حقا انه حرام وهل حقا انه حلال ويخش لك بالمخترعات ويقول لك ذا حرام ولا حلاله وإلى آخره ويقول لك تحديد الناس لحرام ولا حلاله ويقول لك ياتشي آية و... وممكن لو تماما ده يقول لك خبره مش للسجاير هاد لآية تقول السجاير حرام ما مش في سجاير تأتي لكن فيه آيات أخرى ضد حجاية سجاير فالشاشة ممكن يخش في كل حال الإنسان ممكن أن يتبك في نفسه شرفه بنفسه فظيعه وكثيرا كثيراً ما يحدث ان الناس يفهمون التواضع خطا فباستمرار في حياه التواضع طول ما يقول انك خاطئ انا عاجز انا ضعيف انا ما اقدر اعمل حاجه اقعد ترسم في مخك انا خاطئ انا ضعيف انا ما اعرف اعمل حاجه لغايه لما يصدق التصور ده فلذلك انا دائما لما اتكلمت عن فضيله الحكمه والافراز فانتو اقصد هذا ايضا ان الواحد ما ياخدش التوابع بغير اكراز وبغير حكمه وانا يقعد طول عمر ويقلع نفسه انه ما يعرفش يعمل حاجه ويبقى بعد كده يشك في بول السرطول اللي يقول اصطيق كل سيء في وجايد يبقى الثقة في نجاحه وجايد يبقى الثقة في قبول الناس له زي واحدة مثلا جالها خطيب ومشي وجالها خطيب تاني موسيك من ما يقول لأولولها جايد خطيب يشوفك تصاب بأزمة نفسيه وتتطلب وتقول هيجي ويمشي زي اللي فات في نفسها وتشكس في قبول الرجل بيها وتبقى لأنها دخلت في اختبار شخصي مرعب يحط المعنوياته كثير من الناس بيفتقدوا الثقه بينما الانسان اللي عنده ثقه بنفسه تقول الثقة بنفسه على ايه كلام اللي التواضع من الناس الثقه بينما اللي عنده بنفسه تقول عن بنفسه ايه الكلام اللي قلتوه لنا التواضع لما يجيلك ثقة ثقه بنفسك بعمل الله فيك وتثق بانك مشنود بقوه سماعيه وتثق بان ربنا مش هيتخلى عنك فيكون عندك الثقه للنفس هاي الثقه بعمل الله في النفس او مثلا الانسان يشك في انه محبوب من الاخرين يشك في ان كلامه بيغضب الاخرين لكن لو واحد فقد الثقه بنفسه زي ما يعرفش من حد تصوره مثلا خازن بيخدم قاعد يشرح درس وشاكد في ان العيال فهمين وشاكد في ان العيال مبسوطين من ذنب تلاقيه تتطرب وترتبك ومعرفش يكمل الموضوع فحكايه عدم الثقه في الناس ممكن يجيب للانسان قعده ويتعبه في حياته او طالب مثلا يشك في تحمل الدروس وفي قدرته على الاجابه ويشك في كفايه الوقت ويشك في كل حاجه يشك في طريقته يشك في مبداه الروحي يقول يا ترى انا ماشي صح ولا غلط يا ترى السكه اللي ماشي فيها مظبوطه ولا مش مظبوطه ما يمكن انا ماشي غلط ويتلطف اي كلمه ويمكن اي واحد يقدر في السكه يقول له دي الطريق غلط ان مظبوطه هو ده احساسه وما يشككش انا مش عايز الشخصيات المثل دي لازم واحد يلزقها عشان تثبت لازم الشخصيات القويه اللي ما تكونش تتسرع من سبب والشك كل وكل شويه يقول انا تعقدت انا اعثرت انا اضطربت انا اشككون زي طالب يكون طالب في الاسلكيه وبيدرس الفكر واحد يقابله يسك لازم يكون قوي يقول له لا احنا بندرس العقيدة وبندرس الفكر وبندرس الغنوصيه السليمه وليس الغنوصيه المهرسقه ويكون قوي ملو ما يقولش ان انا اتشكيت وانا اعثرت فلم مننفعش ليه او واحد مثلا يشك في نفسه من جهة الثوبه ويقول انا اقدر اسوق مش مقول هي الخطيه اول ما مسكتني مش اسيبني تاني هكذا والعدي اول ما مسكتني مش قادر اسيبها ابدا وما في نفسه ويشك في قدرته على الثوبه واول ما يلاقي خطيه جايه له هو يرجع مفيش ما فيش فيه ونتيجة هذا الشك يروح واقع واقع على طول ومفكر كله بيقعوا عليه الغالبيه اللي بيقعوا مش كده تلاقي مبيض او نقاش واقف على ساله على ارتفاع عشر سدوار وقعد يدهن يبير يعمل زي ما عايز وكله قوة مش خايف وقف حالتاني وقف ها ها على طول نتيجة هذا الخوف اللي عنده في فيه عزبت تبا الثقالة نفس الثقالة والمنظر نفس المنظر لكن من جوه واحد عنده ثقة بنفسه وواحد ما عندهوش ثقة بنفسه انا قسيك زمان لما كانوا بيحطوا بيركبوا الطليب على منارة الدير المنارة الدير ولا والاشداء والمسك وواحد واقف ومش مفهود على اي حاجة وقعد يركب ويعمل مش, مش ماسك اي حاجة والباقيين بيرتنسوا يقول له ترى بجل هو بالشائف واللي شايفينه خيشينه هو مش بالشائف واللي شايفينه شكينه هي الحكاية القلب من جوه قوي ولا القلب من جوه ضعيف إذا كان القلب من جوه قوي يبقى فيه ثقة بالنفس إذا ضعفت الثقة بالنفس بيتتبح الإنسان ويبيع الإنسان جاي بمشك أيضا في خدمته وفيها ثمر ولا مسهد سمع في السمع السريع ولا مستريع الاولاد بيستفيدوا ومش بيستفيدوا بس ترى احنا بنزرع الزرع وبيطرح بعد مدة نشك فيه قلنا الكذره وجاي بخضر بعد مدة ونقول مفيش حاجه هنشك عايز الواحد لازم يصبر لا تعرف واحد فينا يزرع نخله ويجي يبص يلاي النخله ناشفه كلها يقول يقول لي شيلها قال له مستني لغة الواحد يفحص من تحت لتحت لا حاجه خضرة ولو بسيطه جدا يقول فيها حياة فتخضر وتبقى عاد ولا يهمكم فروع النشفة ديه الفروع النشفة دية لما يعطي الله حياه من الخضار التحتاني هو اللي هيثبت كل داي وعادتان ما يتشكرش اللهم تبقى ما يفكرش هذا موجود النتيجة سريعة انها تخليه له سهل ثم امه فلسطين قعدت تصلي يمكن ولع عشرين سنه ولم تشك في استجابه الرب وشايفه ابنها زي ما هو في فساده وفي ضياع لكنها لم تشك خليكوا ناس قلبكوا قوي من الداخل ولا تشكوا واذا جالك حاجه عن السك افتكر قول الرب يا قليل الإيمان لماذا شكك؟ النقطة الأساسية اللي عايزين نقولها بعد كده وسأتطرع منها نقاط عديدة هي إيه هي أسباب الشك وكيف نكونها أول سبب حرب الشطان الشطان دائم يلقي بذور الشك في كل مكان مع آدم أن يؤحقا قدر الله ومع الجسيح على الجبل فلقوا ان كنت ابن الله اخلي الحجارة خبر لما معقول ان رالدان يسيب اتجعان على الجبل كده ومزير خبر ما تستخدم سلطان ايه اخر ده الفديس الانبع الظنس وهو سائر الى البرية كان كل طريقه للبرية الشيطان يبني شكوك في سكته يقول له طابو انت وانت ليه كنت تتجديها للفقرة هش. ليه فلوسك يعني تلحها وتقلتك كمية او تلجيها الخؤرة ما تقعد تعمل مشروعات ما, ما تستخدم فلوسك للخير الاخر تبوت فيك اختك ازاي واش روح وقعد يشككه في كل حال وكان يقاوم هذه الشكوك طول ما هو ماشي اتصمم فيش حد ينهل له شكوك ثم مجلسه تبقوني حتى ساعة الموت وده أخطر حاجه ممكن الشيطان يلقي شكا للانسان عشان يخلص عليه ساعة الموت ولذلك الكنيسة بتصلي دائما أن ينجي الله الإنسان من سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت بس جيري ورا وراء التجيس مكادس الكبير لكي يلطيه في الشك في حالة الموت الشيطان يعرف جميع الشكوك التي مرت على البشريه منذ ادم الى ايامنا هذه عنده خبره عنده ذخيره من الشكوك وخزانه لا تنظم وعنده اختراعات لشكوك جديده ويعرف جميع البدع وجميع الهرطقات وجميع الفلسفات وجميع الافكار لما يحب يرمي شكوك يرمي شكوك ده, ده من ابشع ما يكون ان احنا وجدنا الشيطان يلقي شكوكا في ناس من كبار رجال الكهروب مش بس في كاهن مثل اليوس ولا في اساقته اريوسيين وانما حتى في بطاركه ولذلك حرمت الكنيسه مبصور وكان بطريقا القسطنطينية وحارب مقدم وكان بطريركا للقسطنطينيه ده ممكن الشيطان ما يهمش حد يلقي بذور الشك في كل في كل احد يحارب في كل ميدان ولا يهدى حتى الشيطان ده فيه يعني ما فيش دعوه نكمل فيها انتوا عارفين كتير خروج الشياطين وان تعلقوا وانا قلت لنفسي بعد ما طلعت كتاب حروب الشياطين قلت بعد ما الشيطان هيقراه يقول اديما دا انا عندي شكوك ثاني متى ما كتبتهاش وطبعا عنده يحتاج يالف كتب ممكن من اسباب الشك الخوف زي بصر في رسوله هو على الميه خاف فلما خاف جاله شك الحكاية تاعة الخوف ديه عايز اقول انها سبب ونسيجة الخوف يجي شك والشك يجي خوف وهم يتعاونوا مع بعض يقول له سيدي مسجنك الخوف ايه والشك اذا خاف الانسان يشك واذا شك الانسان يسك فاذا كنت انت قوي في إيمانك مش هيجيلك شك ومش هيجيلك خوف في من ضمن احفاد الشك ساعات البساطه يعني الواحد اشتقان بسيط صحيح هاقولكم ايه انسان بسيط وانسان قوي شك فايهما يقع في الشك البسيط ممكن بالإيمان يقبل أشياء كثيرة ولا يشك البسيط ممكن بالبساطة ايه يقبل بالإيمان أشياء كثيرة ولا يشك وممكن البسيط واحد يجي يواجد شودانه فيتدأ الكلام يشك فالشك يقود إلى الإيمان حئة البساطة تقوده الى الايمان حينا والبساطة تقوده الى الشك حينا اخر ان كان بساطة بغير افراد ولا حد. وقول العقل العقل ممكن بفكره القوي يقضي على الشكوك وممكن قول العقل اذا شار في الطريق العقلاني وحده الطريق العقلاني يجيب له شكوك زي الثلاثة اللي كانوا اقوياء في عقلهم وضعاف في ايمانهم وبتلهم شكوك فممكن البساطه بجيب شك وممكن قوه العقل بجيب شك اذا استخدم هذا وذاك بغير افراد وبغير حكمه وبغير معونه الالهيه الشك ممكن يجيب كل عقل ممكن الشك ياتي من البيئة زي مريم المنزليه شافت المسيح وقبلت قدميه لكن لقيت الدنيا كلها بتنشر اشاعات وبتنشر شكوك رجعت في الآخر وقالت اخذوا سيدي ولست ادري اين وضعوه لذلك ايه يا مريم يا, يا من رايت المسيح بنفسك وظهر لك وكلمك وكلفك برساله وقبلت قدميه ايه الحكايه اشتقت حتى من البيئه من الافكار ممكن الناس ينصروا شكوك في كل حته في كل حته وأهل الشر جبابرة في عملهم ينشر شكهم وشكهم وشكهم وبعدين تلاقي الناس من كثرة الاشاعات يبدأوا يصدقوا ويقولوا صحيح هم يمكن يكون كده بذلك ويفقدون إيمانهم ويقعون في الشك سواء في الله أو في الناس أو في أحشابهم نتيجة البيئة والاشاعات والكلام والدودوات وال... والولدان اللي قاعدين الطريه اللي سيقرا القطب هذا وغير الشك يجي ان البيئة من ناحيه القراءه من ناحيه, من ناحية الافلام ياما افلام بتجيب شكوك تبص في واحده ست عايشه كويس جدا مع زوجها ويجي لسين يكون على الزوج الشاي اللي زوجته وازاي بيلعب بيها وازاي بيخرج وازاي بيروح وازاي بيخدع اول ما تشوف الحاجات يقول الله يكونش بيحصل معي لكن يجي الراجل اللي لها عن اذنك انا سافر في مصلحة تقول اه ما هجت في الفن كذا قول لي تعالى ان تراوح سوز رجل على رجلك اسافر معك قول لها اتفكيتك الكلام اللي سمع سمعه يطبق ياما في ناس يقولك اهو اه ده اللي بيحصل معايا اهو ده ويلاقي الافلام والفيديو والسلايد ياما واحد بيشق نتيجه تاثير بعض وسائل الاعلام عليه زي ما العيال اللي يسوع يقروا فيلم عن السلام ده المشاهدين يتعلموا المشاهده كذلك ممكن ناس يسمعوا فيلم عن الخيانه فيشكوا في محبه اصدقائهم ممكن ان الشك يأتي بسبب طبيعه الانسان يعني طبيعته في انسان طبيعته مهدوده زيجيله الشكوك في انسان طبيعته مواجهه عشان يعنيله الطفل إنه هتواتل جبله الشك في إنسان طبيعته مع قدى التعييد جبله الشك في إنسان طريق التفكيره في جبله شك هو بيفكر باسلوب في واحد يتعود انه يشك لكي يلطل إلا النسيكة طريق شك التفكير طريق التفكير يجبله شكوك يقولك انا لازم أفحص المسألة دي قويش عشان أوصل للنتيجة وطريقة فحصه قبل شكوك مش جايز يكون كذا جاي وجايز ضيق تفكيره قبل شكوك عارفين ضيق تفكيره قبل شكوك زي ايه؟ زي شخص اللي ضيق تفكيره يذكر إن اللي حصل ده له سبب واحد هو كذا وجايز يكون له عشرين سبب يقولك ما أقول ما أقول مثلاً هم ركزوا عشان كذا عشان يوصل كذا ويمكن لو كان عقله مستسع يقول يمكن عمل كذا عشان حاجه تانية هو مش لايح حاجه تانية لأن عقله داية مش مستح حاجه تانية فالإنسان الواسع الفكر ممكن أن يتخلص من الشك ويقدم أسبابا أخرى كثيرة في الموضوع غير السبب الواحد اللي البكر الريش الشك ياتي بسبب طول المده زي ابراهيم اب الاباء لما طالت عليه المدة ولم يأتيه نسل من ساره بدا يشك فلجأ الى الطرق البشريه وزي امنا سرفه لما طالت المده وقربت مناحه اسحاق ولم يبارك يعقوب بعض شكا بينما ربنا قال لها ان في بطن كمتان ومنك يرسل الشعبان وكبير يستعبد صغير فلأت ان الكبير أرغب يضي البركة فبدأ التشك لطول المدة كثير أو طول المدة بتوجد عند الناس شكوك زي جدعون لما طالت المدة وهم سحب ضغط الاعداء وربنا بعطف ملاش يقول له يقول له السلام ليه الرب معك يا جبار البأس قال له جبار بقى في ايه وفين الرب معك لو كان الرب معنا فلماذا لنا هذه الضيقات والبلايا اللي احنا عايشين فيه ربو الشكر يا جدعون في محبه ربنا طول المده في المزله خلته يشك جيد الشك يأتي من الاعتماد على الحواس فقط زي سومة لما قال إن لم أضع أصبعي بيعتمد على حواسه فبيفكر ان المسائل التي لا تدخل تحت نطاق الحواس أو هي فوق مستوى الحواس ممكن يشكر أو زي رائد الحضاء اللي بيقول طلعت في السماء ملأتش ربنا لأنه فاكر من ضيق تفكيره إن ربنا هيشوفه بعليه الجسدية ولازم يدخل ربنا في نطاق حواسه فبدا يشك لكن ربنا فوق مستوى الحواس جايب الشك يكون بسبب المشاكل المحيطه بالانسان يبتدي تحيط به المشاكل فيشك في ربنا ومحبه ربنا وعنايه ربنا ويامى في التجارب بينشكو لا يكفي ان عين صغير كده منجحت يقول ربنا مينجحنيش طب انا مش رايحيكي انا مش سعتر انا مش اتناول انا مش اتناول انا مش اتناول انا مش اتناول بسبب الصديقه ففي ناس كتير صديقه بيشكوا التلاميذ في وسط صديقه شكوا والشيطان استطاع يغربلهم لان قالوا فين ربنا ما دام احنا صديقه زي جدعون لان لو كان الرب معنا فلماذا اصابتني كل هذه البلايا طب وانت تشك فانت مفروض انك انت تكون مع ربنا في وسط الضيقه وايمانك لا يتزعزع زي التلاميذ لما احتزت في قالوا له رب استنفتنا ولا ايه كده اما تبالي اننا نحلك اما يبالي احتجت تشك في محبه ربنا الانسان القوي في وسط الضيقه ايمانه ثابت لا يشك ياما في ناس ضيعتهم الضيقات وشكوا بسبب الضيقات ازاي الشعب في اللي بدأ يتزمر على ربنا وبدأ يتزمر على موسى اما الانسان القوي فمهما كانت الضيقة ومهما كانت الصعوبة لا ايمانه الثالث زي الطفر موسى امام البحر الاحمر البحر امامه والعدوه وراه لم يتزعد عن ايمانه ثالث ولم يشك يشوف. لم يشكوا مركبات فرعون بتجري وراهم ذلك شف مركبات فرعون بتجري وراهم ذلك والبحر وراه لم يشك قال لهم قف وانظروا خلاص الرب فين خلاص الرب بيقول هيخلصوا علينا مش هنخله قال لهم لا ابدا الرب يقاتل عنكم وعنكم تصل طول ولم يشك وصل تعيين جولياث للشعب كله وهم خايفين من هذا الرجل الصعب اللي طوله كذا ذراعه ورمحه كذا ذراع كان داوود ثابت لم يشك لم يشك اطلاقا لم يشك إطلاقه قال لهم سبهوله وتقدم إليه وقال له انت بشكه ربه وأنا جاي لك قوة رب الدنوب ولم يشك داود بأنه هينتصر على قلواته لم يشك إطلاقه ولكن يشك فانهربه خاص ذا تقدم إليه فالإنسان القوي لا يشك الإنسان اللي قلبه ونهوه قوي لا يشك ليشك الإنسان في ضعفه والمشاكل لا تجعله يشك. والصعوبات لا تجعله يشك. بالعكس وسط جلياب ما فيش شك. وامام البحر الاحمر ما فيش شك. فيه خوة. فيه خوة. ايه في شك لما لقى الاعداء ليحيطوا بالمدينه هو الانسان اللي ده اللي اكثر من الذين علينا ايه يعني كل البيوت اللي بالمدينة بالمدينه لا يشوف القلب القوي من الداخل ما يهموش المشاكل اللي في الخارج وهو مش ممكن ابدا يخليها يشكك ساعات الشك بيجي بسبب ساعات الشك بيجي لسبب شهوه في القلب يعني ايه شهوه في القلب يعني انسان ليه شهوه ان هو ياخد يوم اجازه او يومين اجازه يقول لك وفيها ايه يعني لما نكتب شهاده مرضيه ونقلب من الشغل في الوقت ده حرام الله طب هيكتب لي عندك مرض كان كويس يعني ان نقول ان عيال ويبتدي يشك في المبادئ الروحيه لان فيه شهوه جوه عنده او بنتي يعني جالها واحد عجبها و... وعايزه تتجوز تقول هو يعني انه مش مش انه عايز العقيده ما كلنا واحد في المزيحه يسوع. صاحبي ايه يعني البروتستانت حتى حفشه سوداني ولا ده فرنسي حفشه لو كان ملحق يعني هو مع كله كله ماشي ربنا مش بيحب الجميع وربنا مش بينطق بشمته على الصالحين والصالحين وبيشرف على الامراض والاشرار فالاشرف على الاشرار مثل الله الحكايه ابتدت تلخبط وابتدت شك في الايمان والعقيده الله طب ومنهم مننا انزل وهو رجل كويس ممكن يأتي الشك نتيجه شهوه في القلب شهوه في القلب خلي الانسان يشك في المبادئ ويشك في الروحيات عشان يحقق الشهوه الامره زي واحد بيشتغل المال ويحب يكون عنده فلوس كتير الشخص فالشكل كش عنده مين كان المال حرام اما ابراهيم كان غني وكان واحد في الارض والي كان غني وكان واحد في الارض ونيتشي فرامي كان غني وكان بيتوك في الوقت ده يهلكوا لكن محبه المال بيخفها في الشباب ممكن ان الياس يجيب شك دايما الانسان لما في الياس يشك ولذلك نحب ان الاخرين ما يشكوش مهما حصل ان الواحد ما في شك وفي تشكيك يعني في واحد يشك وفي واحد يشكك جايزه التشكيك حكايه كبرياء واحد يمشي في طريق ثالث تعرف واحد عايز يمشي في قيادة رأي يشكك ويبتكر التشكيب جاد عنه يقول لك ليش متكتف لان بخبطلك عقلي لانا يعني تستطيع مراهد مراهد ان يعرف اللخضة بقول ابنه ميك كبرية يبتكر ان التشكيب هو الوقت راح مكتشفت كده و... لا اله حاجة ايدا الفاد راح